والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اخواني في الله والأخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم اهلا بكم في لقاء جديد من مواقف قرانيه والذي نعيش فيه في هذه الأجواء الطيبه الكريمة المباركة مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الأظهر وام القرى سابقا في اللقاء الماضي تحدث فضيله الاستاذ الدكتور حول الاستدلال القراني على الوحدانيه والتوحيد وتحدث عن الدليل الكوني وما في كون الله عز وجل الفسيح من الايات الباهرة التي تدل على وحدانيه الله عز وجل الانسان والطير والحيوان والسماء والارض وقد افاض فضيلته وجاد في هذا الميدان تحدث كذلك عن الدليل النفسي الذي ياتي من داخل الانسان حاجة الانسان الى الله عز وجل عند الازمات وعند الاضطرار وعند الضوايق التي يمر بها ثم عرج سريعا حول الدليل العقلي وانه خطاب الله عز وجل لعقل الانسان يلفت نظره الى ما في الكون من مدهيات تعينه على معرفه وحدنية الله عز وجل اولا ارحب بفضيله الاستاذ الدكتور عبد مرحبا فضيلتك وانا في غاية السعادة والسرور وانا بهيج كما تحدثت فضيلتك عن البهجه الله يجمعني و اياك في الجنه ان شاء الله لكن فضيلتك اليوم ستحدثنا عن الشرك وخطورة الشرك لعل هذا هو الشق الثاني بعد ان يعرف الانسان مزية التوحيد ومكانه التوحيد واهميته والوحدنية لعلّه إذا عرف ما أريد أن أقول قذارة الشرك إذا كانت كلمتي مناسبة لعلّه يعني في ذهن بعد ذلك موضوع التوحيد الشرك وموقف القرآن من الشرك والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغه ولله الحكمه العليا وله الكمال المطلق وله الامر النافذ في الوجود جميعا ولهذا نجد القرآن يتميز بهذا نعم هو قرر المبدا من حيث المبدا ان الله واحد لا شريك له نعم ومن حيث التكليف عليكم ان تعتقدوا ذلك وان تضعوه موضع التنفيذ والتطبيق في كل شؤون الحياة ثم ذكر لنا الاساليب المتعددة واقام لنا الادله المتعدده الكلام في الادله كان اوسع من ذلك بكثير لكننا نريد, أن... نريد ان نريد ان نضع ال... ال... السامعين الكرام والسامعات الكريمات في اطار التذكرة ليستفيدوا على منوالها بقراءه القرآن في هذا الشهر المبارك نعم. الانسان يتأمل دائما ويتدبر وهو يسمع في صلاه التراويح وفي غير صلاه التراويح يسمع ايات الله تتلى فينقضح في ذهنه هذه المعاني الجليلة العظيمه وسيجد في القرآن اضعاف اضعاف ما قلنا نحن نشير فقط اشارات نعم نعم ثم يأتي دليل القر القرآن الكريم في سياق تقريره للوحدنيه والتوحيد واقامه الأدلة عليها او عليهما في سياق ذلك يبطل المضاد للوحدنيه والتوحيد هذا يكمل القضيه نعم اذا يكمل القضيه من طرفيها نعم كأنه يقول افعل ولا تفعل نعم او اتبع هذا ولا تتبع ذاك نعم الآيه الكريمه اتبعوا ما انزل اليكم وربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء نعم. اتبعوا الحق واجتنبوا الباطل نعم فياتي افعل ولا تفعل افعل كذا ولا تفعل كذا هذا تأكيد نعم طبعا مثل يقول مثلا افعل الخير واجتنب الشر نعم كان تاكيد لفعل الخير من طرفين بالبعد عن الشر وبالفعل واداء الخير نعم. فهنا القرآن الكريم <تصفيق> لم يكتفي بتقرير التوحيد واثباته بالأدلة وإنما وانما نقض الشركه ونقض الدليل الذي نقض, نقض ونقض نعم. نقض الدليل الذي يقوم عليه الشرك ما هي الشركه مزاعم ايضا اصحابها حاولوا ان يستدلوا عليها وان يقوموا لها الادله فجمعها القرآن ونقضها نقضا نعم. لذلك ابتداء اذا كان الوحدنية صفه لله صفه يقينيه لا لا خلافة فيها وان اختلفت فيها الامم والشعوب وترنحت لكنها صفه يقينيه وهي التي ينبغي أن يقوم عليها ال ال الكون وإلا فسد الكون نعم لو لو حصل ومع ذلك عني القران الكريم ببيان الشرك وحقيقته ومن حيث المبد ومن حيث الواقع ومن حيث المعبودين من الشركاء ومن حيث العابدين الذين قاموا هذا هذا الذين أشركوا, اشركوا الذين اقاموا هذا الفساد في الارض وملؤوها به و, و القرآن في هذا موقف طويل جدا كبير لا يحاط به إنما نذكر منه الجمله ال الجمل ال المؤثره الاساسيه حتى نكمل الامر بتوف كان الله تعالى يقول أنه انه سبحانه واحد لا واحد لا شريك له نعم واحد من حيث المبدا وواحد من حيث التنفيذ والتطبيق ثم ما عداه باطل نعم وهراء وضلال وضياع لهذا بين ربنا سبحانه وتعالى أن الشركه هو وسوسه شط... شيطانيه ابتداء شيطان... آ... الشيطان هو الذي دخل على الإنسان بهذه الكارثه ال... وإلى الإنسان فطر على التوحيد نعم فطر على على, على الأصلية بالإسلام بالاسلام الادين الادين وحنيف وجك الدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليه والله عز وجل اخذ زرية ادم من ظهره بطريقه يعلمه هو هو على كل شيء قدير فاخرج ذريته وفي العلم الحديث الان تبدلنا ان ان الجينات موجوده ومحروبه ومتسلسله بطريقه تبارك الله رب العالمين اخذ ذريه من ذو... من ذريته من ظاره ادم على انفسهم الست بربكم واحد لا شريك له قالوا بلى ان تقولوا يوم القيامه إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المبطلون فاراد الله يدههم الى اصل الشرك من قديم ووسوسه الشيطان وضلال الانسان فقال لهم ان انا اخلس عليكم او علمتكم اولا من حيث الشريعه والدين ان الله واحد لا شريك له ثم اخذت عليكم مثاق الفطرة من قديم واذا كنتم لا تقولوا الان بعد بعد ما دخل الانسان الذر في عالم الموجودات ودخل في الكيان او الاناء الجسدي فنسي الحقيقة الكبرى الاولى ذكره الله بان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين, غافلين او تقول انما اشرك بالوراثه اشرك ابونا من قبل وكنا ذريات من بعدهم فتهلكنا بما فعل المفتدون فالله عز وجل ذكرنا وبيان لنا ان هذا الشرك ضلال مبين نعم. وخسه خس لا تليق بالإنسان العظيم لا. لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم نعم فاذا اشرك ارتد إلى أسفل سبيل. سافلين كيف هذا كيف هذا الإنسان الله عز وجل خلقه بيده واسجد له ملائكته وعلمه الاسماء كلها فعربها ونفخ فيه من روحه واسكنه الجنه واحاطه بجمله من التشريفات لا تحصى نعم ثم علمه التوحيد على اسئله الرسل بيوسف آدم لما علم الاراب الاسماء كلها علم اولاده فمن كل الجوانب علمهم التوحيد ونهاهم عن الشرك فلما وقع الإنسان في هذا الشرك كان ذلك بلاء مستطيرا يحتاج إلى الى الى الى, إلى, إلى, إلى تذكرة الإنسان بحجم الضلالة ولذلك ربنا يقول ايه فاجتنبوا الرجسه من الاوثان نعم no. الرجسه سمى الاوثان رجس نجس نعم no. no. الاوثان نجس نجس اعتقادي ونجس حقيقي لان تعبد من دون الله نعم no. فاجتنبوا الرجسه من الاوثان الاوثان يعني الاصنام والمعبودات من دون الله فاجتنبوا الرجسه من الاوثان واجتنبوا قول الزور no. قول الزور انه هو القول الباطل وابطله جميعا الشرك no. اول ذور في التاريخ او اول ذور يقع فيه الانسان بالحقيقه هو الشرك لانه يعبد شيئا لا يستحق العبادة وليس له اي مبرر ولا اي مؤهل للعباده يعني ال ال الاصنام المعبوده من دولين لا الشمس مخلوق القمر مخلوق الملائكه بل هم عباد مكرمون عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامرها يعملون اذا المعبودات جميعا ليس لا تملك مؤهلات العبودية العبوديه لها انما يملكها الله وحده لا شريك له الهه مع الله تبارك الله رب العالمين اذا الشرك يمثل خسه نفسية وسقطه إنسانية بالغة بالغه الهول لا. ولذلك ربنا جل جلاله وفيتني ورتني قال الزور حنفاء لله ليكونوا حنفاء لله مخلصين لله وحده غير, غير, غير مشركين به لماذا نعم. ومن يشرك بالله نعم. ومن يشرك بالله مثاله كالذي كان في سماء عاليه فخر منها الى الارض نعم. خر سقط سقوط مدوي نعم. له خرير له مسموع الانسان لما يكون في علياء في سماء في مكان مرتفع ثم يهوي الى الارض الى مكان سحيق فبصوت مسموع هذا يكون في غايه في غايه الضياع والضنك في غايه الخوف والوجل في غايه ال... قلبه يخلع خل ومع ذلك الانسان يعبد الاصنام بقلب ثابت كيف هذا نعم. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير الجوارح تخطفه الطير الشياطين في الارض تخطفه تخطفه الحكام الظلمه تخطفه الكهنه الكذبين الدجالون في الارض ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير يعني كان الانسان كان في سماء عاليه بالشرك خر منها وهوى واصبح عرضه لان يخطفته الطير الشياطين او او الدجالين في الارض او تهوي به الريح في مكان سحيق يعني في مكان لا يستطيع النجاة منه يعدم ينتهي وكذلك الشرك فعلا هذا التمثيل التشبيه الالهي في غاية القوة والوضوح الانسان سقط من عليائه ثم خطفته الشياطين شياطين الانس والجن ثم انتهى الى الهلاك الذي لا نجاة منه هذه تهوي به الريح في مكان سحيق لهذا نجد الامثله في القرآن الكريم وهي باب واسع جدا من امثله من من معاني القران وموضوعاته نجد اشد الامثله تحقيرا وضياعا هي الامثله التي ضربت للشرك والشركاء نعم. نجد القرآن الكريم مثلا في سوره الحج يذكر مثل وينادي الناس جميعا عليه نعم يا ايها الناس جميعا الناس في الاولين والاخرين العرب والعجم الذين ينطقون العربية او غيرها يا ايها الناس ما, ما نادى العرب او العجم او الفرسه او الروم على الجميع للخلق يا ايها الناس لان هم المكلفون لا. لم ينادي الجبال لان الجبال موحده لا. الجبال والسماوات والارض وكلها بما واحده لله ليسبحه بحمده اه فابين منه انما ندى الانسان لانه هو لوضع موضع الاختبار وقبل هذه المسؤوليه ثم خانها للاذى الشديد قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا الله انصتوا جميعا واستمعوا واعتلوا ان الذين تدعون من دون الله الاصنام المعبوده سواء كانت شموس او اقمار اشياء فلكيه او اشجار او احجار او او او, أو, أو عليها عليها صماء من الخشب والحديد وما الى ذلك او او طواغيت الامم والشعوب التي عبدت من دول مثل الفراعنه ومثل ومثل غيرها وقد عبد الناس صالحون مثل العزير والمسيح عليهم السلام لكنهم براء من هذا لانهم جاءوا الا بالتوحيد فيقول يا ايها الناس دوروا مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله اعجز من العجز لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمعت الالهه المزعومه الكاذبه التي تدعى من دون الله من من علوها وشوف يعني من الشمس والقمر والكواكب التي كانت تعبد من دون الله والمريخ وعطارد وكل هذه الكواكب التي يدعون لها التاثير او دعيا كل المعبودات في الارض من الاحجار والاشجار والابطار والتماسيح والجعارين وجعارين وكذا كل هذا لو لو اجتمعوا جميعا لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له ويدخل فيهم حتى المعبودات التي تبرات من العابدين مثل المسيح ومثل العزير ومثل الملائكه الملائكه موحدون والعزير موحد وعيسى عليه السلام نبي من انبياء الله العظام الموحدين ودعاة التوحيد ومع ذلك لو اجتمعوا جميعا كل معبود من دون الله سواء كان معبودات باطله او معبودات متبرئة من هذه العبادة لو اجتمعوا جميعا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اختار الذباب لانه حشر حثيره عند ما قال فراشه جميلة ما قال نحله مما تخرج انما قال لو اجتمعوا يقول شيء من ذلك مثلا ما خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. واكثر من هذا في الدلاله على العجز كان العرب تضع على الاصنام في بيوت الاصنام يضعون العسل بزعم ان الالهه تأكل منها وما لذلك ضلال ضلال خس وما يشبه قيل فك انما خر من السماء سقط من علياء العقب الى الى الجهل والجنون فيقول يضعون العسل مثلا او اشياء او حلوى فياتي الزباب يدخل من شقوق الابواب او ما ذلك يسلب هذه الحلوة و... وياكلها فيقول الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لا يستنقذوه منه لانه يطير في الهواء ولا استطاعوا اللحاق وفي العلميه الان يقولون الذباب حينما ياخذ ذره او شيء قليل من العسل او من الحلوى يحولها الى ماده اخرى مثلا من نشويه او كذا لا يمكن استعادتها مره اخرى نعم. يعني من جميع من العلم حتى لو الح... يقول س احاول <تصفيق> ان امسك بالذبابه لا, لا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم وي... الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب مثل من امثله القرآن نعم. الجليلة ضعف الطالب والمطلوب الزباب ضعيف هذا اصلوب <تصفيق> وال وال, وال, وال, وال ال لما يطلب الزباب ضعيف كذلك العابد والمعبود بالنسبة للصنم هزل, هزل الصنام الصنم وهزل وهزل وذل وذل ال العابد له فهذا مثل مثل في غايه يعني يكفي هذا مثال لتحقير الاصنام وعبيدها للدلاله على ابطال هذا البلاء ايضا في في المثل الاخر الذي ضربه الله مثلا للضعف المطلق نعم مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل, كبوت كمثل كبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثل لعباد الاصنام وللاصنام كما كماثل العنكبوت الحشره المعروفه اتخذت بيتا بيت في الهواء الطلق ليست له اعمده وليست له سقف وليس له جدران هنا خيوط إيه. هذا بيت ضعيف جدا يمكن خيوطه قويه لكن هو بيت كبيت جملة البيت في غايه الضعف لان لو مر طفل بعصا يسقطه لو مرت ريح شديده تمزقه فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يبقى اذا هذه الأصنام تمثل حقاره تشبه بيت العنكبوت في ضعفه وهو اضعف شيء ربنا ضرب به المثل نعم. في قوله تعالى ان الله لا يسعى ان ضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها نعم فوقها يعني جناحها الذي هو هون الشيء لو كانت الدنيا تذل عند الله جناح بعوضه نعم. ما شغل الكثير منها شربتها ما فاذا هذا الشرك هو ضلال عقلي وخسه خلقيه فسخه خلقيه لماذا لان ترك المنعم المتفضل عليه ثم ذهب الى الى شيء عاجز لا يملك له شيئا وان يسلبهم الذئاب شيئا لا يستنقذهم ويعبد من دون الله ويقرب له القربين ويدعوه في الض... في, ال... في ال... يظن يزعم له ان له ضرا ونفعا ويعتقد فيه الدعاء وما الى ذلك ولذلك جاء الحديث ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو رفيقه ان يعلمه كلمات في الحديث بقى يقول اسال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله لا نبي ولا ولي ولا فلان ولا علان ولا الاولياء ولا النصرى لا تدع لا, ت... لا ندعو إلا الله وحده ولا شركة لا شريك لا تدع غيره نعم الايه تخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين يقول له الايه في سوره الاعراف مكيه قل املك لنفسي لنفسي لنفسه هو نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لفسرت من الخير وما مسني السوء لذلك العوام والناس الذين تدعو تدعو الاولياء او الشركاء او كذا هذا أمر امر خطير جهل خطير يعني يقربهم من الشرك فهو خطر على العقيده لذلك الم المسلم ينبغي ان ياخذ امثله القران وان يعيها سواء كان عالما أو أو, او غير متعلم او عاميا هذه امثله واضحة بينه حماية التوحيد من لوثات الشرك هذه طريقه قرانيه مكررة ولذلك لما لما أن ان يدعوا ان لهم ادله على شركهم وما الى ذلك طلبهم الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ما عندهم برهان لا. فاثبت لهم قاعده تتعلق بالجهليه كلها قال لهم ان كل ما تفعلونه يقوم على الأوهام او الظنون لا. فرق بين الاوهام يعني شيء ليس له وجود اطلاقا يخترعه الناس اختراعا وهما وي ويعكفون عليه وهم ايضا والظن لا يغني من الحق شيئا ان هي الا أسماء على الاصنام لا. فرايتم اللاتا والعزى ومناة الثلاثة الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة نطيقة ان هي الا اسماء ما هي الا اسماء لا مسميات لها الحقيقه ليس حقيقه لا. ده هي اختراع بشري وهم انساني والا لو كان مثلا كانت الهه ثم ثم يعني تقدرت واسنت وشابت نقول كان لها اصل لكن هي اوهام لا. ليست لها اي مدخل في الاولوهيه والعوده نعم فقال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم نعم من وراثة ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعونا الا الظن وما تهوى الانفس الهوى النفسي حتى غير ظن الظن يبقى فيه نوع من الفكر نعم لكنه غير سليم انما الوهم شيء مطلق لا وجود له في الحقيقه ان يتبعونا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم يهدا ويقول ان يتبعونا الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ولذلك سيدنا يوسف في في في وعظه العظيم وهو في السجن كان يقول يا صاحبه السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسماء ما تعبدون من من قديم إلا أسماء سميتموها أسماء لا حقيقه لها أسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم إلا لله امر الا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون للاسف الشديد هذه الحقيقه البدائيه اكثر الناس عنها معرضون ولذلك الان نخص اقام القران نعم. الادله الساطعه على صحة وحقيقه التوحيد نعم. ثم ابطن الشركة والعابدين والمعبودين ثم بين فساد الأساس الذي تقوم عليه الجاهليات كلها وهو الوهم او الظن هل قولهم ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا يدخل في سياق الادله هذه عندهم نعم هو شركه والشرك هذه دعوه دعائات ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ثم نسوا الخالق وعبدوا ما كان لله فلا يصل الى شرك ما كان... ما كان لشركائهم ف... يصل فلا يصل الى الله نعم. وما كان لله فواصله لشركائهم وما بعد مدة نسوا الخالق ما قلت لك انهم عملوها هياكل هياكل ثم نسوا الأصل وعبدوا الهياكل فهم كانوا يقولون نعبدها ليقربونا الى الله زلفى الاول لكن نسوا الله ثم تمام. نسوا ال ال ال انها تقريب الى الله وعبدوها لذاتها, لذاتها وضلوا في الحالين في الحالين في حاله عبادتها لتقربهم الى الله وفي حاله لان هذا شرك وفي حاله استغنائهم عن الله بها والعازم بالله وهذا غايه الضلال والشرك والانحدار والانحطاط والايه مرة اخرى فيتنبوا الرجسه من الاوثان يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجس نعم نجس هذه عقيده هذه هذه لوثه لوثه فكر الانسان و و وحقيقة الانسان وعظمه الانسان هوت بها الى التراب والطين والجهل والعزه الله والله تعالى اعلم بالصواب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم في نهاية هذا اللقاء الطيب لا يسعنا الا ان نتوجه كذلك بالشكر الجزيل لفضيله شيخنا واستاذنا فاضلته الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى على ما تفضل به في هذا اللقاء خاصه من حديث القرآن عن الشرك والمشركين وكيف ان الشرك هو سفه اعترى البشرية ويعني جعلها تنحط من علياء التوحيد وارتباطها بدين الله عز وجل الى ضلالات الشرك وكيف سفه القرآن الكريم حديثه عن المشركين وكيف يعني نزلوا بعقولهم من, من معرفة الله عز وجل إلى أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا في لقاءاتنا المقبله بإذن الله عز وجل نستكمل حديثنا عن التوحيد أو عن الإيمان كما سمه فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار الله حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته अहं कुं न प्रपद्ये